والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَتَر النَّبِيّ إِلَ بَعَبِ أَزْوَاجِهِ حَديثًَا فَلَم م نَبَّأتْ بِهي وَأَظهَرَكُ اللُ عَلَيه عَروَ فَبَعَضغُوا وَأَعرَضَعًَا بَعَضٍ فَلَم م نَبَأَهَا بِكِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تُبْ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ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 وَُسلِْماتَاتٍ مُؤمِاتِ قَتَاتِتَ إِباتَاتِ عَابِداتٍ سَ إِحَاتِ تَباتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَابٌ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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْذِي اللَّهُ النَّبِيِّ